حنانيك يا ربي هذه فيوضاتك تنثال علينا انثيالا وتنداح دياحا تغمر المؤمن والعاصي معه يا ملاب الخائفين وقابل التائبين وغافر الذنون وهادي القلوب نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك نستجديك ونحن نعلم أن عفوك يسبق خطايان وغفرانك يغسل ذنوبنا نتوسل إليك نلحف نجثوك نستعطف يا روح الروح نسألك يا رباه جذبة روحية نحو عوالم منظورة مسربلة بالهدى مضمخة بالتقى فواحة بالإنابة موشاة بالإحسان فلا عبودية إلا لك ولا ألوهية إلا لك ولا ملك إلا لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما بَشَرٌ مِّن شَيْءٍ قُل مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ og dereيم vvilket partfilene a da dere hadde med våre og dere dere immuniver og senne den fire og يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافرون وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يوح إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَمْعُنَا وَأَنزَلَ مِثْلَ مَا أنزل الله ولو ترى الملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْ نَفُورًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَدَّتُّمَا فَأَوَلَمْ نُخْضِعْ لَكُمْ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 نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام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 وَبِكَ آمَنَّا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤثر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من زوار نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك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 ونعوذ بك من شر ما استعابك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وَيَسِّرْهُ ذَانَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ تَدَارَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ مَجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ لَكَ ذَاكِرِينَ لَكَ رَاهِبِينَ إِلَيْكَ مُنِيبِينَ تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستجر دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله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 وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَا وَمَا قَضَى إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ جِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجمة والنجاة من النار اللهم إني عبدك وابن عبدك واقف على بابك ملتزم بأعتابك متذلل بين يديك أرجو رحمتك وأخشى عذابك أرجو رحمتك وأخشى عذابك أرجو رحمتك وأخشى عذابك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك الهدى والتقى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 وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وَلَا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخفرت وما أسغرت وما أعلم وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِي مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ مَا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم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 سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك إيمانا لا يغتد ونعيما لا ينفد وقرة عين أبد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلق اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني وإذا أردت بقول فتنة فقبضني إليك غير مفتوط الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أسألك خشيتك في الغيب والشهاد وكلمة العدل في الرضا والغضر والقصد في الغنى والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى نقائك اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلناه ذات مهتدين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك صلاتي وانسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن عم سواك ونوّر قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله يا حي يا قيوم برحمتك أستغير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين يا ملاكين إليك الأصوات يسألونك الحاجات وحاجتي إليك وحاجتي إليك ألا تنساني في دار البلد لا نسيني أهلي وولدي والناس أجمعين اللهم إنك تسمع كذامي وترى مكاني وتعلم سري وعلى وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيْثِ أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيْثِ المستجير الوجر المشفق المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذن بالذليل وأدعوك دعاء لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغن لك أنفه اللهم حرم جسدي على النار اللهم حرم جسدي على النار وأدخلني الجنة دمع العبره لا اله الا الله لا اله الله الله الله الله الله الله, الله،, الله،, الله،, الله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 وجهي للذي فطر الأراضي والسما فطر الأراضي والسما نظر العباد المسلم فالكون قدما أسلاما فالكون قدما أسلام filtrate وجدت وجهي لله فطر الأراضي والساما فطر الأراضي والساما أمر العباد ليسليموا فالكون قدما أسلام فالكون قدما أسلام الله الله الله الله Attorney الله الله الله الله, الله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 الله الله إني حانيف مسلم وأظل دوما مسلم نسكي لربي مخلصا وله صلاة دائما إني حانيف مسلم وأظل دوما مسلما نسكي لربي مخلصا وله صلاة دائما الله الله الله الله الله Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Muhammad Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah اللهم الله وجهت وجهي للذي فطر الاراضي والسما فطر الاراضي والسما خلق العباد ليسلموا فالكون قد من أسلاما, اسلاما وجهت وجهي للذي فطر الاراضي والسما فطر الأراضي والسماء فالعباد يسليم فالكون قدما أسلاما فالكون قدما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 فطر الأراضي والسما أمر العباد ليسليموا فالكون قدمًا أسلاما فالكون قدمًا أسلاما وجهت وجهي للذين فطر الأراضي والسمى فطر الأراضي والسمى العباد ليسليموا فالكون قدمًا أسلاما فالكون قدمًا أسلاما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 الله الله الله الله الله الله وجهت وجهي للذي فطر الاراضي والسما فطر الاراضي والسما فلك الكون قد من اسلما فلك الكون قد من اسلما وجهي للذي فطر الأراضي والسما فطر الأراضي والسما أمر العباد ليسليموا فالكون قدما أسلاما فالكون قدما أسلاما لا أقبل الإشراك بل أدعو الإله المنعماء سبحانه خلق ابن آدم كي يعيش مكرما لا أقبل الإشراك بل أدعو الإله المنعم سبحانه خلق ابن آدم كي يعيش مكرما أسمى برب قادر أبصر به ما أعظم أسمى برب قادر أبصر به ما أعظم أبصر به